بسم الله الرحمن الرحيم والعصر 111. إن الإنسان لفي خسر 112. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر